12. 12. 13. 13. 14. 15. 15. 15. 15. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزح يُحيي مِنَ العذابِ أن يعمر والله بصير بما يعملون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 لقد انزلنا اليك ايات بينات وما يكفر بها الا الفاسقون ان وان قلنا ما عهدا نبذه فريق بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصد بِكُلِّ مَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كتاب اللَّهَ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ اللَّهَ Kõan neum laa jaalamun